صلى على نبينا محمد وعلى وصحبه يا, يا شمس انتشرق في افقي وردا في العمر شدا امي يا حبا أعشق دنيا يا قلب أعزق يا شمس تشرق في أفق يا وردا في العمر شذا أمي يا حبا أهوا يا قلب أعزق الدنيا يا شمس تشرق في أفق يا وردا في العمر شذا يا كل الدنيا يا الإخلاص معنا فلأ أنت أعطاء من ربي فبماذا أحيا لولا يا كل الدنيا يا أمري أنت الإخلاص ومعنا فلأنت عطاء من ربي فبماذا أحيا لولا ماذا أهديك من الدنيا قلبي أم عيني أمّا روحي أنفاسي أم عمري والكل قليل أهوى <تصفيق> أمي حب يا قلب عاشق دنيا, دنيا يا شمساً تشرق في أفق يا ورداً في العمر شبا أمي يا حباً أموا يا قلبا عاشق دنيا يا شمساً تشرق في أفق يا ورداً في العمر شبا ماذا أتذكر يا أمي لا يوجد شيء أنسى فالماضي يحمل أزهارا والحاضر تبسم شفتا ماذا أتذكر يا أمي لا يوجد شيء أنسى فالماضي يحمل أزهارا والحاضر تبسم شفتا ما زال حنانك في خلدي يعطيه سرورا يرعا يعطيه سرورا يرعى أمي يا حبا أموى يا قلبا أعشق دنيا يا شمس تشرق في أفقيا والدن في العمر شبا أمي يا حبا أموى يا قلبا أعشق دنيا يا شمس تشرق في يا وردا في العمر شبا كم ليل سهرت في مرض تبكي وتنادي ربا تفلي وحبيبي يا ربي املأ بالصحة سهرت في مرض تبكي وتنادي رمضا طفلي وحبيبي يا ربي إن لا دنيا الأم تذوب لكي نحيا ونذوق من العمر هنا الأم بحار من خير والبحر تدوم عقايا الأم تذوب لكي نحيا وندوق من العمر ألا الأم بحار من خير والبحر تدوم طيا قم ما هو حبك يا عمري يا برجة قلبي ومناه ضميني وسقيني ضميني وسقيني حبا ودعيني ودعيني أحلموا أمّا ضميني وسقيني ضميني وسقيني حباً ودعيني ودعيني ودعيني أحلموا أمّا ودعيني أحلموا أمّا ودعيني أحلموا أحلم أمّا <تطهرق>